احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما صحة قول من يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن أفضل, أفضل الذكر على الإطلاق القرآن الكريم أفضل الذكر على الإطلاق القرآن الكريم فأفضل الذكر وأفضل ما يذكر الله سبحانه وتعالى به وهذا من حيث الجملة أما من حيث التفصيل فإن الأذكار التي جاءت موظفه في أوقات معينة الاتيان بها في وقتها أفضل فأفضل الذكر القرآن لكن إذا أذن المؤذن ما الأفضل أن تستمر في قراءه القرآن؟ أو أن تقول مثل ما يقول المؤذن أيضا بعد أن ينتهي الأذان هل الأفضل أن تقرأ القرآن أو أن تأتي بالذكر المشروع ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فالاوقات التي فيها مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت موظفه ذن. فالتيان بها حينئذ أفضل أما من حيث مطلقا فذكر الله بتلاوة كتابه هذا أفضل الذكر هذا أفضل الذكر وأعظمه واما تفصيلا فكما ذكرت ولهذا القاعدة الجامعة التي تضبط هذا الباب أن أفضل الذكر في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت أما من حيث الجملة أفضل الذكر القرآن لكن في كل وقت ما الأفضل في كل وقت ما الأفضل الأفضل في, في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت إن كان آذان فلتأتي فل به تقول كما يقول المؤذن إن كان أذكار الصباح تأتي بها إن كان أذكار التي بعد الصلاة يعني لو قال, قال هل أفضل بعد الصلاة مباشر أفتح المصحف وأقرأ مجرد ما أسلم من الصلاة أفتح المصحف وأقرأ هذا أفضل الذكر هل هذا أفضل يقال لا الأفضل ان تأتي بالأذكار الماثوره عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت نعم حسن الله عليكم يقول هل حديث جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان يكون تفسيرا للآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات كل من الحديث والآية ذكر فيهم المراتب مراتب الدين لكن حديث جبريل ليس لم يذكر فيها الظالم لنفسه وإنما ذكر مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وأما الآت الكريمة فذكر فيها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. نعم. حسَّ الله ليكم يقول بالنسبة للهدي عند شراء الصك قيل لنا أنهم لا يسمون صاحب الهدي عند الذبح فما العمل في هذه؟ الحالة؟ لا لا يضرك لا يضرك إذا اشتريته ودفعت قيمته. له أخذت منهم السند بذلك فهو لك والله سبحانه وتعالى عليم بذلك فلا يضرك لا يضرك عدم كتابة ال إن كتب الاسم و وذكر عند الذبح لم يذكر فهو لك الله سبحانه وتعالى عليم بذلك نعم حسناً وعليكم يقول هل يشرع التكبير وما صيغ التكبير الذي يقال في عشر ذي الحج؟ نعم العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العمل الصالح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الحث فيها على الاكثار من ذكر الله والاكثار من التكبير فيشرع أن يكثر العبد من التكبير وأيضا يكثر من الكلمات الاربعه التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والمشروع في العشر هو الذكر المطلق الذكر المطلق أما الذكر المقيد التي الذي يأتي بأدبار الصلوات فهذا يبدأ من ليلة عرفة يبدأ من ليله من يبدا من من من يوم عرفة يبدأ الذكر المقيد أما في العشر الأول من ذي الحجة فإن الذكر يكون مطلقا نعم حسن الله عليكم يقول وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من الصحابة أنهم يقولون في زكبرات العيد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل لا ما أدري والله لا علم لي ما أذكر شيئا نعم احس الله عليكم يقول متى ينتهي وقت اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح تبدا من طلوع الصبح وتنتهي بطلوع الشمس لكن اذا ما تمكن كما ذكر اهل العلم ان ياتي بها وطلعت الشمس ولم يات بها فلا حرج عليه ان ياتي بها ولو بعد طلوع الشمس نعم صلى عليكم يقول قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار هل المراد الذين يأتون بلفظ الاستغفار المعروف استغفر الله أو يدخل فيه دعاء المغفرة بأي لفظ آخر دعاء المغفرة بأي لفظ يدخل المستغفرين بالأسحار إن قلت استغفر الله أو رب غفلي اللهم غفلي ذنبي كله أو غير ذلك من الصيغ والاستغفار ورد فيه صيغ عديدة وفي كثير منها تفصيل في استحضار الذنوب الأول منها والآخر والمتقدم والمتأخر والظاهر والباطن وذكر فيها تفصيل يناسب حال المستغفر أن يذكر تنوع ذنوبه طالبا مغفرة الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن الاستغفار بالاسحار هو من أفضل وقت طلب الغفران وفيه ينزل الرب سبحانه وتعالى ويقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأفر له نعم حسن الله عليكم يقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تصلى فيه صلاة الجنازة وتقام فيه الدروس بعد الصلوات فما أفضل, فمن أفضل أجرا اتباع الجنائز أم حضور حلق الذكر؟ كل فيه خير لكن إذا كان الدرس الذي معقود فيه بيان أمور من ضروريات دينك ومهمات العبادات في تقربك إلى الله سبحانه وتعالى تجهلها فإن باب إزالة الجهل عن نفسك في ضروريات الدين ومهماته أوجب عليك من اتباع الجنازة فإذا كان الدرس المعقود في أمور تعتبر أساسيات في الدين لا علم لك بها وتجهلها أو تجهل تفاصيلها ونفسك بحاجه إلى أن تفقهها في دين الله والدرس معقود في ذلك فهذا أوجب عليك وأجر لك وأنفع وعائدته عليك في المستقبل أكبر فأنت تنظر في نفسك وفي حالك في هذا الباب نعم صلى الله عليكم يقول من قدم طواف الوداع مع طواف الإفاضة ماذا عليه من الحكم ما يجزئ إذا قدمه مع طواف الإفاضة ما يجزئ لأن الوداع يكون آخر العهد بالبيت فإذا كان فعل ذلك قدمه بمعنى طافه في يوم النحر مع طواف الوداع ثم أتى بالأعمال التي بعده وسافر بدون وداع هذا لم يأتي بهذا الواجب وطواف الوداع واجب من واجبات الحج فإن كان قد فعل ذلك فقد ترك واجبا من واجباته حجه فيكون عليه دم شاة يذبحها في مكه لفقراء الحرم ونسال الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك